الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله صحبه مولا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد وبارك لهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال المصنف حفظه الله أسماؤه وأوصافه أي أسماء واوصاف كلم في علوم القرآن فبدايةً بيبدأ يدينا تعريف عام وشامل القرآن ثم بعد ذلك خصية القرآن من أسمائه وأوصافه وكيف نزل وهكذا <تصفيق> قال سماه الله بأسماء كثيرة منها القرآن والكتاب والفرقان والذكر والتنزيل سماه الله إبهنا تسمية القرآن إيه إشتهدية ولا توقفية توقفية فقال سماه الله بالقرآن إن هذا القرآن يهدي للتي أقوى والكتاب لقد أنزلنا إليكم كتابا والفرقان تبارك الذي نزل الفرقان والذكر إن نحن نزلنا الذكر والتنزيل وإنه لتنزيل رب العالمين كم اسم؟ لا يتركز ويتعد كم اسم؟ خمس قال وقد غلب من أسمائه القرآن والكتاب. نحن قلنا القران القرآن لأن القرآن من الأيه من الـ من الـ لأنه والكتاب لأنه موجود. ثم بعد ذلك قال الكلام يعني إيه تقرأه صفحة قال واوصافه وأوصافه. أسماء القرآن ذكر منها خمسة أسماء القرآن كم خمسة القرآن والكتاب والفرقان والذكر والتنزيل. وهي أسماء توقيفية أسماء توقيفية ثم قال من أوصافه منها أنه نور وأنه هدى وأنه شفاء وأنه رحمة وأنه موعظة وأنه مبارك وأنه مبين وأنه بشرى وأنه عزيز وأنه مجيد وأنه بشير وأنه نذير يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم إيه؟ نورا وهدى وشفاء ورحمه موعظه يا ايها الناس قد جاءكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ومبارك وهذا كتاب انزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه مبين قد جاءكم من الله نور ومبين قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وبشرى مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى عزيز إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إنه لكتاب عزيز مجيد بل هو قرآن مجيد بشير ونذير كتاب فصلت آياته القرآن عربيا لقوم يعلمون بشير ونذير فتكلم عن اسماء القرآن وعن صفات القرآن وبرضو زي ما الأسماء توقفية الصفات إيه؟ يعني إيه توقفية جاءت, في إيه؟ جاءت من الشريعة سواء في القرآن أو في السنة ولا ما حل اشتهت فيها بما ينفعش ولا يليق ولا يحل ان أحد يسمي القرآن تسمية من عند نفسه حتى وإذا كانت هذه التسمية مستحسنة لغة أو عرفة توقيفي ما منفعشي ولا يجوز ولا يليق ولا يحل أن يسمى القرآن بتسمية وإن كانت مستحسنة لغة أو عرفة لغة إيه أو عرفة. ثم قال طبعا القرآن وحي من عند الله أو حاول نبيع سلم والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى والحديث وحي ولا مش وحي. ألا إني أتدرس القرآن وإيه؟ أنت تعرفين إحنا إحنا بنعلوم القرآن فكلام ده كل الأول هو والقرآن وبعد كده علوم متعلقة. يعني دائما لما تيجي تدرس إيه علم معين. او تشوف التصور العام هو ايه اللي بيحصل او بيديك تصور ومعلومات عن القران وحي لك هيحصل لك دلوقتي في اشكاليه ايه الاشكاليه ان القران وحي وهو كلام الله سبحانه وتعالى طيب والحديث وحي ماشي والحديث وحي قال إني يوتي القران ومثله ايه مع وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى يبقى احنا عايزين نعمل نوع من التفريقه ما بين القران او يحصل لنا نوع من التمييز يبقى نوع من التمييز كيف نميز بين القران وبين السنه وبين الحديث بل ان هناك نوع من الحديث اقرب الى القران اللي الحديث الايه القدسي لذلك قال الفرق بين القران والحديث القدسي والحديث النبوي يبقى الاول الفرق بين القران والحديث الايه القدسي فقال سبق تعريف القران القران سبق تعريف اللي هو أو كلام أو اللفظ المعجز المنزلا محمد صلى الله عليه وسلم متعمد به بتلاوات. فإحنا عرفنا القرآن قال لك عرف ذي الحديث. قال الحديث في اللغة ضد القديم حديث وقديم يعني جديد وإيه؟ وقديم. ويطلق يراد به كل كلام يتحدث به وينقل. ويبلغ الإنسان من جهة السمع أو الوحي في يقظته أو في منامه. يبقى الحديث كل ما ينقل سواء كان ايه بالسمع. أو بالوحي أو في اليقظة أو في النوم وبهذا المعنى سمي القرآن حديثا ومن أصدق من الله حديثا وسمي ما يحدث به الإنسان في نومه أو ما يحدث به الإنسان في نومه قال بانه حديث ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من إيه فإيه هي الاحاديث دي كانت الرؤى كانت الرؤى ما يراه النامي يسمى برضه حديث طبعا ده في اللغه اما في الاصطلاح ما اضيف وهذا ما يعنين علم باعليه تعريف الحديث في الاصطلاح ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفه يبقى الحديث هو ايه ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كما جاء في الحديث كما جاء في الحديث طبعا الحديث والاثر وغيره طبعا ده ايه ليس محل التفصيل هنا ولكن كما جاء في الحديث بالكلام هينسب الى من الى النبي صلى الله عليه وسلم ماشي الصفه تنسب الى من الى النبي صلى الله عليه وسلم التقرير هينسب الى من الى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هكذا ما جاء من قول او فعل او تقرير او صفه يسمى ايه حديث ده معنى خاص ده معنى خاص في الحديث وإن كان الحديث معنى العام كله؟ كل ما يتحدث به الناس فالقول قول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات بني الإسلام على خمس إلى آخره لا يوم من أحدكم حتى يحب الأخير. أي, أي حياة النبي حي صلى حي حي حي الله عليه وسلم قالت إيه كالقول والفعل كالذي ثبت صلى الله عليه وسلم من تعليم الصلاة. صلوا كما رأيتمونه وصلوا كما يرفع عليه حذوى من كبيه حذوى فروع ماشي. وكما جاء في وصف حج وعمرته. جعل البيت عن إيه؟ عن شمالي ثم ارتخذ الصفة ثم كذا ثم كذا من, إيه؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الإقرار كان يقر أمرا علمه عن أحد الصحابة من قول أو فعل سواء كان ذلك في حضرته صلى الله عليه وسلم أم في غيبته ثم بلغه ومن أمثالك ومن أمثلة ذلك أنه ما أكل الضب وترك خالدا يأكله ماشي ومن مثال ذلك أنه أقر التيمم عندما خاف على نفسه الموت الموت إذا اغتسل بالماء البارد أقره صلى الله عليه وسلم وأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم إيه كان يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه يذكر عنده الفعل فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت فعل هذا يسمى اقرار نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليسكت على باطل ما كان ليسكت على غير الشرع والصفه كما روي من انه صلى الله عليه وسلم كان دائما بشري صلى الله عليه وسلم سهل الخلق صلى الله عليه وسلم لين الجانب صلى الله عليه وسلم ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب صلى الله عليه وسلم ما ذكر من صفات صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقيه دي من ايه من صفات كل ذلك يسمى حديث يبقى هنا خلينا خلي الحديث ايه ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا القران وعرفنا تعرفنا الحديث طيب الحديث القدسي بقى. الحديث معناه الحديث ضد الايه ده في اللغة طيب القدسي نسبة اليه إلى القدس وهي نسبة تدل على التعظيم التخديس هو التعظيم والتنزيم التخديس والتعظيم التعظيم والتنزيه والتنزيم والتطهير في اللغة يبقى نزهه وطهر ده معناه قدسها والحديث القدسي في الاصطلاح هو ما يضيفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى حديث القدسي ما يضيفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله إيه؟ تعالى أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه على أنه من كلام الله فالرسول رواوع لكلام الله بلفظ من عنده خلي بالك الحديث القدسي كان اللفظ والمعنى من منه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يتصرف في هذه الايه الى الفاظ ويرويها من ايه من عنده واذا رواه احد رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم مسددا الى الله عز وجل فيقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزه يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا ابن ادم الاخر مثل هذه الايه الاحاديث يبقى الراوي بيرويها كذا والنبي صلى الله عليه وسلم يرويها عن ربه عز وجل ولكن لا الله سلم بلفظ من ايه من عنده طيب القران لا ولا حرف ولا حرف او يقول قدس وسلم تعالى او هكذا ومثال الاول عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل يد الله ملء لا يغضها نفقا سحاء الليل والنهار سبحانه وتعالى ومثال ذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الله قال يقول تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من إلى آخر كل هذه الأحاديث القدسية طيب نبدأ بقى يقول التفريق ما بين القرآن والحديث القدسية قال أولا أن القرآن الكريم كلام الله أوحي به إلى رسول أو أوحي به إلى رسول الله وسلم بلفظه يبقى القران وحي بالايه باللفظ نفسه هل النبي صلى الله عليه وسلم أو هل النبي عليه السلام تصرف في لفظه من الفاظ القران لا ما تصرف في لفظه من ايه من الفاظ القران انما اوحي اليه بيه بلفظه وتحدى به العرب يبقى اول شيء في القران انه اوحي بيه بلفظه وفيه التحدي وفيه التحدي وليس ذلك لا في الحديث القدسي ولا في الحديث النبوي رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع لإيه الكلم إلا أن التحدي بماذا يبقى أول شيء عندك خلي بالك أن القرآن اوحي بلفظه وفيه التحدي والحديث القدسي لم يقع به التحدي بديه رقم واحد القرآن فيه لإيه التحدي كنت في ريب من نزلنا على عبدنا فأعت به بصورة من مثله القرآن الكريم لا ينسب إلا إلى الله تعالى القرآن الكريم لا ينسب إلا إلى من إلى الله سبحانه وتعالى حتى ما قصه سبحانه وتعالى علينا في كتابه من أخبار السابقين من الأمم أو المرسلين أو الطائعين أو العاصين أو غيرهم لا يقال قال قارون ولا يقال قال فرعون ولا يقال قال موسى يقال قال, قال تعالى قال موسى قال تعالى قال فرعون هكذا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى ينسب إلى الله سبحانه وتعالى فالقرآن الكريم لا ينسب إلا الله تعالى فيقال قال الله تعالى والحديث القدسي كما سبق قد يروى مضافا إلى الله وتكون نسبة إليه حينئذ نسبة إنشاء فيقول قال الله تعالى أو يقول يقول تعالى نسبة إنشاء كأن المعنى من عند الله سبحانه وتعالى ولكن الأرف من عند الرسول وقد يروى مضافا الى الرسول صلى الله عليه وسلم وتكون النسبة حينئذ نسبة اخبار لانه عليه الصلاه والسلام هو المخبر به عن الله فقال قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه يبقى انت, انت ما قلتش هنا ايه قال الله خالص قلت قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزه وهكذا الفرق الفارق الثالث يبقى القران ينسب الى من الى الله لا لغيره لا لغيره ابدا القران الكريم جميعه منقول بالتواتر جميعه منقول بالتواتر اللي معرفش التواتر يرفع يده احسنت نترفع تيد خلي بالك ليه بقالي احنا بنقول ايه العلم لا يجتمع مع الحياة ومش معنى الحياه ان الانسان نسال الله العافيه ايه يعني ينخلع من الحياة لا ولكن الانسان لا يستحي ان يقول لاعلى التواتر مثلا لو انت حضرتك كنت في مشوار بره البلد. جيت لقيت البلد كل البلد. كل البلد. من اول كبري انت اخي البلد عندكم نيحة الناس ما ايه? كبري برضو ايه? البلد عندكم حدها ايه? ما بين لابتايها ايه برا عن ايه? ايه? البحر ايه? والمصر في الشرق. دخلت من اول البحر. لقيت كل الناس بيقولك ايه? ده في ناس جم من ايه? من الحكومة الجديدة ان شاء الله يعني? وهيدي لكل واحد في البلد ايه 5000 جنيه فانت قلت ده كلام فاضي الناس دبان شكلها كده ايه بتحلق فمشيت شويه خدتها من الايه من البحر لحد المصرف الشرقي وكل الناس عمالين بيقولك ايه 5000 جنيه 5000 جنيه 5000 جنيه 5000 جنيه صح انت بالنسبه لك الخبر ده يبقى يقين يقينا مش يقين يقين تخيل بقى ان من البحر للمصرف الشرقي مش مسافه ايه مش مسافه بالكيلومتر مسافه زمنيه مسافه ايه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 القران نزل على النبي منذ كم اكثر من 1400 عام صح عندنا كم جيل بقى معنا كل جيل نقله عدد كثير جدا يستيقن به ويستحيل على العقل انهم تجمعوا لايه لان يئذ ان يفتروا كذبا فنقل بالتواتر في كل طبقه الكم العاد الغفير عن العاد الغفير عن العاد الغفير ده بس نقل بالايه بالتواتر يعني ايه طب احنا نستفيد من موضوع التواتر ده ان الخبر كأنك سمعت كأنك رأيت كأنك تذوقت كأنك شمالت لو في دخان في المسجد لو في دخان في المسجد واحنا كلنا شمين الدخان في واحد منكم يقول لك لا ده ما فيش دخان ولا حاجة ينفع لان دي حاسة حاسة الشم فده بيفيد العلم اليقيني العلم اليقيني عليكم السابقات يعني ايه العلم اليقيني الحواس الخمسه والتواتر يعني انت لو حاطين ايدك على حريق هتقول خشن ولا ناعم ليه حتى لو انت مغمض صح هيقول لك ايه ده تقول ده ناعم لان ده يفيد العلم اليقيني فالقران كله نقل بالتواتر ليس هناك لفظ في كتاب الله ولا حرف حتى في القراءات ماشي ولا حتى حتى في القراءات مشأة المؤتمدة المقبولة فأطلاح ما تعد قراءة إن من شروط القرآن ثلاثة حتى يكون قرآن له كم شرط ثلاثة أن يكون من قول معنا بالايه بالتواتر وأني وافق الرسم وان يكون من الايه من اللغة لا يخلف اللغة فشرط أن يكون من قول ما في حرف في كتاب الله سبحانه وتعالى إلا ونقل بالتواتر يبقى ايه قال تعالى قال تعالى نزل به جبير على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم به رب العزه سبحانه وتعالى الكلام نريق بجلاله ليس كم شيء ونقله جبريل عليه السلام على نبينا صلى الله عليه وسلم وبلغه صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة الكرام ونقل هكذا الينا يبقى كل القران نقل بالطرط لذلك الحمد لله احنا ما عندنا مثلا ايه قرآن للحنابلة والقرآن للشافعية وقرآن لكذا لا يعني النصارى عندهم أناجيل شدة يعني يقال اكثر من خمسماء أو شابه هذا يعني أنا ليس لي كثير عنايه يعني مثل ولكن عندهم اناجيل شتى وهكذا ليه لأنها مفت... احنا عندنا إيه؟ كم قران هو واحد في اي مكان في الدنيا هو قران واحد الحمد لله فلذلك اما القران الكريم منقول بالتواتر اما الاحاديث القدسيه فاكثرها اخبار احاد احاد ما دون التواتر يعني هم قالوا يعني عليها ثلاثه او اكثر يعني ثلاثه هيبقى الحديث المشهور اثنين العزيز واحد الأحد نقل بالأحد مش كل الناس نقل الحديث القدسي طيب هنا سؤال هل القرآن كده لما نقل بالتواطر فيه ضعيف وفي صحيح لا ولكن في رواية ثابتة ورواية ايه؟ الرواية الشازة أصلا لا تعد القرآن الرواية الشازة أصلا مش معانا إنما هنا بالنسبة للحديث القدسي وقد نقله أحد الناس فيه في وفي صحيح بل فيه الموضوع وطبعا حضراتكم كائمه وخطباء ماشي اكثر ما في ما يوضع في الحديث القدسي يعني بالامس بنسمع قال يا ابراهيم وايه ربنا بيقول لسيدنا ابراهيم وسيدنا ابراهيم بيقول ربنا والموضوع تحسن ايه الموضوع الدنيا وبقى بكلام. خدت بقى فهو اكثر ما يوضع في الاحاديث الحديث القدسيه ليه لأنها ما ما عندهاش ما ما فيش حدود ربنا سبحانه بيتكلم يقول ما شاء ويقضي ما شاء فإلى حديث الكدسية فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الموضوع يبقى من ناحية النقل القرآن نقل بالتوتر والحديث الكدسية أكثر وأخبر أخبر القرآن الكريم من عند الله لفظا ومعنى أما الحديث الكدسي فهو من عند الله معناه ولكن لفظه من عند النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح فهو وحي بالمعنى دون اللفظ يبقى القرآن وحي بالمعنى وليه والحديث الكدسي بالمعنى دون اللفظ القران الكريم متعبد بتلاوته متعبد بيه بتلاوته بتقعد تقرا القران انت متعبد طب انت لما تقرا الحديث عباده مش عباده عباده ولكن الفارق ان القران يتعبد بتلاوته في الصلاة انما الاحاديث لا يتعبد بتلاوتها في اليه في الصلاة صح يعني واحد الله اكبر انما اعماله بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ما ينفعش لو تعبت بثلواته، ماذا في هذا؟ يبدأ ثانيا إن القرآن الحرف بكم؟ والحسنه لا أقول ألف لام م حرف، ولكن ألف حرف لام من, من, من حرف، من الذي أخبرنا هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، إذا الحرف بالقرآن بحسنة والحسنة بعشرة ماشي. أنت إذا قرات حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ما قرأت في مثل هذه الكتب الشرعية، إذا ما جلست في هذا المجلس، وأنت في تقرأ, تقرا تقرأ، تقرأ، هل في هذه القراءة توجأ؟ ان شاء الله تؤجر هل تؤجر بقى على كل حرف بحسنة ولا باثنين ولا بأقل ولا كل جملة بحسنة يبقى ذلك قال والحديث القدسي لا يزئ في الصلاة ويثيب الله على قراءته ثوابا ايه عام يبقى القرآن يتعبد بتلاوته والثواب فيه ايه منصوص عليه ده في القرآن الحرف بحسنة والحسنة بعشر الله متقبل منا ومنكم اما دون وك الحديث القدسي وغيره يبقى الثواب عليه ثواب ايه ثواب عام ثم قال الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي قال في الصفحة 22 قال أن الأحاديث النبوية بقسميها التوقيفي والتوفيقي أي الاجتهادي التوقيفي اللي هو أوحاول الله النبي صلى الله عليه وسلم والاجتهادي اللي هو من عند النبي الله يمكن أن يقال فيها أن مردها جميعا بجملتها إلى الوحي وهذا معنى قوله تعالى وما ينطق عن الهوى أنه هو الوحي نيوحي والحديث القدسي معناه من عند الله عز وجل يلقى إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكيفية من كيفية الوحي لا على التعيين أما الفاظه فمن عند الرسول صلى الله عليه وسلم على الراجح ماشي حديث النبوي قال في قسم توقيفي وهو الذي طلق رسول مضمونه من الوحي وقسم توفيقي وهو الذي استنبطه عليه وسلم من فهمه القرآن يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم فهم القران نعم سدد بالوحي لذلك وهل النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يجتهد ويفتي ولا لا يعني كان يجتهد ويفتي ولا ما كانش يجتهد ويفتي لا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسدد بالوحي لان الاجتهاد بغلبة الظن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسدد بالوحي ثم قال بعد ذلك الوحي بعد ما عرفنا القران وعمل نوع من التفريق ما بين القرآن والحديث القدسي قال الوحي هو القرآن كيف جاء القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحي يعني ايه وحي والزاء يعني, زي؟ يعني ايه وحي وكيف نزل طبعا عمل مقدمة على امكانية الوحي وقال لك بال ايه ان فيه حاجات حصلت وان فيه تكنولوجيا حديثة وبتاعه اقرأه ده مش مشكلة ثم قال معنى الوحي في سبعة ستة وعشرين قال معنى الوحي يقال وحيت إليه وأوحيت إذا كلمته بما تخفيه إذا كلمته بما تخفيه عن غيره يبقى الوحي كأنك كلمته بشيء سري يعني بينك وبينه بما تخفيه عن غيره والوحي هو الإشارة السريعة وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض وقد يكون بصوت مجرد وإشارة يبقى الإشارة وحي الصوت وحي وهكذا والوحي مصدر وماده الكلمه تدل على معنيين اصليين هما الخفاء والسرعه يبقى كلمه الوحي بالضم معنيين اللي هي الايه الخفاء فلا يعلم غيره لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ياتيه الوحي والصحابه حوله فلا يعلمون ما نزل عليه فاذا ما فصل عنه او اذا منفصل عنه النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه هو بالايه يقول جاءني فقال كذا وكذا وكذا وكذا يبقى لأنه فيه أمر فيه, فيه خفاء وهذا طبعا قال والوحي بمعناه اللغوية تناوى الإلهام الفطري والإلهام الغريزي للحيوان والإشارة السريعة على سبيل الرمز والإحاء ووسوسة الشيطان الله العفية وتزينه الشر في نفس الإنسان وما يوقيه الله على ملائكته من أمر اللي يفعله يبقى كم معنى خمسة عيد منين أمروا كده عيد على طول يبقى كده كم خمسة الالهام الفطري للإنسان ده اسمه إيه؟ واحد الالهام الفطري للإنسان اسمه واحد يبقى قد يوحى إليك ولا ليه؟ ولا لا قد يوحى إليك قد يوحى إليك ولكن يوحى إليك بمعنى إيه؟ الالهام من ربعة لا يلهمك ولكن طبعا ما يجيش واحد يقول إيه يطلع على المنبر ويقول يا جماعة ويجوز وأنا قد أوحي إلي أن أكلمكم في كذا؟ أو قا... لا يبقى هنا ولكن إيه طب إحنا كلام ده من إيه؟ قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى هل أم موسى من الأنبياء أو من المرسلين؟ لا لأن نصب على جعل الوحي في لهيه إلا رجالة يبقى بديبة يقول لك إشكالية إزاي الله تقرأ إلا رجالة نوحي إليهم من هذه القرى وقال تعالى وأوحينا إليه إلى أم موسى لأن كان شيخنا الشيخ الحويين الله يحفظه جال في واحد يعني ايه مجنوب جال يا جماعة انتو زي جانين ليه ده كل ايه كل الدنيا ماشي فيها ايه كل ما كل حتى فئة من الفئات حتى الحشرات فيها ايه فيها نبي وام من امتي اللي خال فيها نذير واوحى ربك على النحل ايه دي الاسم دي, دي ايه دي عموبي فايبا انت باجا ايه هايبا عندك باجا ايه ناس الله العافية فاينت لما يجي واحد يقول لك ازاي مولانا كيف يجمع بين قولي تعالى الا رجال النوحي اليه ماشي وبين وحينا إلى مين يبين الوحي هنا وحي إيه إلهام أي ألهمها الله سبحانه وتعالى وإيه, وإيه وفتح عليها أن تفعل كذا ساعة بتبقى أنت تشغل جهاز مش عارف فجأت لجا إيه ربنا على فتح عليك يقول إيه أما جرب الحته الفلانيه ده كده إبقى ده إيه ده, ده إسم وحي يبقى إلهام فطري وهذا يعني من فضل سبحانه وتعالى على عباده أنت قد تلهم طريقة توصل بالمعلومة قد تلهم طريقة يعني مثلا اغلب اخواننا الامه الخطباء ان انت هتتكلم في موضوع ففجاه كده تلاقي نفسك ربنا هو على فاتح عليك يقول اه لا انا بدل ما هعمل كذا لا ده انا هعمل تقديمها كذا وبعدين الموضوع كذا وهختم بكذا والقصه الفلانيه انا هدخلها في حته الفلانية واستفيد طب ده ايه ده واحد معنى ايه بقى هنا ان ربنا الهمك ربنا منن عليك وهمه مدرس درس اللهم ارزقنا ايابه اللي هو لو إن واحد بقى جاله الإلهام في النوع ماشي نحن عندنا أن الرؤى لا يأخذ منها أحكام يعني واحد هو ناية جاله إيه لهم جاله وجوه ما أعمل كذا في حيث الفرنية هل لك كذا ما تعملش كال برضي ما <تصفيق> من الذي جاء النبي صاصره والرؤيا كل كل الرؤيا يعني الاصل فيها ان انت ما تاخدش منها احكام الا اذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم فقد رأيته على الحقيقه ولا يؤخذ منه حكم مثلا قال مراني في المنام فقد راينا اللهم ارزقنا اياكم فان الشيطان يتمثل في صورتي ولكن لو انت شفت النبي صلى الله عليه وسلم الاستخاره ليس لا ينام ويرى شيء إنما الاستخاره حتى في دعاء الاستخاره اللهم إن كنت تعلم ان هذا الأمر أن زواجي أن بيعي أن نشراي أن نأخذي أن نعطي أن نسفري أي حاجة تسمي حاجة خير لي في دوليات الانتفاية معاه وخيرات الانتفاية معادي وعاجل أمر واجلة فيسيره لي ما انتبه إيه كأنك قلت يا رب إن كنت تعلم فايه فكانت النتيجة التيسير النتيجة لا لا لا لا علاقة بالاستخارة برواية هذا من مشتهرة عند كثير من الناس ولا أصله، انما نتيجة الاستخارة التيسير التيسير رايح تشتري ارض ماشي والارض مثلا الفدّام بكام بميتين ألف وانت معاك مئة وخمسين والخمسين التانيين هيجوا بعد ست شهور فييسره لي سلام عليكم وعليكم السلام عايزين كام ميتين وعشرين ينفع بميتين توكنا على الله طب الله جماعنا ما يعيش غير مئة وخمسين ونبقى وخمسين ما يهمش فيبقى كده في تيسير ولا ما تيسير في تيسير كراف ان انت ايه انا عايزك والله مانيش فاضي طب اجي بكرة بكره تروح تلاقي عندهم حاله وفاه اجيلك لك تلاقي مش عارف كمين في العزبه كل ما تروح تلاقي ايه ومش معنى ذلك من اول مره انما انت كل ما تروح تلاقي الموضوع بيتعصب طب احنا والله بص 300000 طب خلاص خدوا 150 يبركم وغسيل لا ده احنا عايزين فلوسنا ايه حته واحدة فبهنا الامر ايه؟ طيب خلي بالك من المصرف كله يا جماعة. ده احنا الناس النص يقول لك هو كده إذا كان عجبك فالعملية فايه فيسره لي فاصرفه عني رؤية الصحابة وغيرهم قد يتمثل الشيطان في صورتهم بل قد يتمثل الشيطان ويأتي العبد فيقول أنا ربك إلا أنه لا يتمثل في صورة النبي صلى الله عليه وسلم وقد يتمثل الشيطان في صورة الأنبياء والمرسلين يأتيك فيقول أنا إبراهيم أنا موسى أنا عيسى وكذا فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مرا النبي لما يوصف يوصف النبي صلى الله عليه وسلم يوصفه أي كما هو اللهم ارزقنا أيام يبدا الإلهام الفطري أما الإلهام الغريزي للحيوان الحيوان نفسه يلهد وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجرة وما يعرشون الدواب دي تصرف دي بالغريزة من الذي جعلها تفعل هذا الله سبحانه وتعالى يبقى هل هل النحل هنا بقى يبقى يوحي إلى النحل نعم يوحي لأي وحي غريزة أنظر على أي وجهها الإشارة السريعة على سبيل الرمز يقولك طبعا لو في حد تحت مش عارف احنا عملنا ايه احنا عملنا بدينا كده يعني زي لأ عملنا كده يعني ايه اسكد يعني كده يعني تعالى يبقى الإشارة باليد برضو تسمى ايه تسمى وحية قال رب جعل لي آية قال آياتك ألا تكلمنا الثلاث أيام من إيه إلا رمزة فهنا بعد كده ثلاث ثلاث الآيات سوية تاني إلا رمزة وثلاث ليال إيه سوية فخرج على قومه من المحراب فأوحا إليهم طب هو الآية إن هو إيه ما يتكلمش فهنا أوحى إليهم معناها إيه أي أشار إليهم يبقى الوحيد معناه إيه بمعنى الإشارة المفهمة رابعا الوحي نسال الله العافية بمعنى وسوسة الشيطان وتزين الشر وإن الشياطين ليوحون إلى أولئهم ليجادلوكم وإن أطعتمهم إنكم لمشركون وقال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا, عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم يوسوس بعضهم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ومن الوحي ما يُقيل الله سبحانه وتعالى إلى ملائكته من أمر اللي يفعلوه إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا إِبْهِنَ الوحي له كم معنى عندنا خمسة إلهام فطري للإنسان دا يسمى وحي إلهام غريزي للحيوان يسمى وحي إشارة مفهمة سريعة تسمى وحي وسوسة الشياطين بعضهم إلى بعض وإلى الإنس وإلى الجن وهكذا تسمى وحي ما ينقله الله سبحانه وتعالى الى الملائكه من اوامر يسمى وحيا ده كل ده بما طبعا هو بعد كده ما جاء في القران أوحى ولا متوحى لا ليس فيه عظيم فائده ثم قال والوحي بالمعنى المصدري الاصطلاحا ده الوحي الخمس معني بمعنى ايه معنى تحتمله اللغه وكله صحيح وبرضه مش مش معنى الكلام ان المعنى تحتمله اللغه وغلب ولكن غلب معنى شرعي يعني لو أن إنسان قام فقال أنا اوحي إليه نقوله إيه نقوله لقد كفر ليه؟ لأن هيغلب على الظن أنه أنه أنه, أنه أن يقول أنا اوحي لي أي أنني رسول وقد ختمت الرسالة بنبينا صلى الله عليه وسلم يبقى إحنا عايزين نفرق إذا كان هذا المعنى يصح لذلك حدث الناس بما إيه؟ بما يفقهون مش لازم ان كل شيء صواب الإنسان يقول مش لازم يعني عند البخاري من حديث ابي هريره أنه قال حفظت وعاءين من العلم وعاء بثثت وعاء لو بثثت لقطع هذا بالعوم يعني مش شرط أن أنت كل حاجه تعرفها تقولها مش شرط وأحيانا يحتاج الإنسان إلى نوع تمهيد إلى نوع تمهيد أنت إمام في مسجد وعايز تبين للناس بعض الأحكام التي اشتهرت عندهم وكأنها حلال محضة لما يقول هذا خطأ يعني ما هذا خطأ وتأخذ بعضك وتمشي هيجي الناس ويحيص حيثة الحمر وما استفدنا شيء يعني, احنا يعني ليس المقصد أن احنا نعير الناس أو نخطئ الناس يعني إحنا إحنا عايزين نعمل إيه؟ نأخذ بيد الناس الله الناس رسول الله نأخذ بنواصينا وإياكم إليه كما يحب ويرضى فانت إمام في المسجد بتمهد إمام في المسجد بتمهد مهد الموضوع في خطبة واثنين وثلاثة حتى يأذن الله الله وأشد من ذلك بقى ومرحلة أصعب ربنا أرزقنا إياكم يعني, يعني حسن الفهم وحسن العمل أن أنت نفسها الخطبة تبقى فيها جزء تمهيدي وجزء تعمل زي الدكتور تبنج وبعدين تشتغل فكذلك أنت مش كل معنى تقوله مش كل معنى تعرفه تطلعت إيه تقوله إن كان المعنى في الأصل إن أنه يحتمل ولكن في حال المدرسة نقول ما معنى الواحد يأتي بمعنى كذا ومعنى كذا ومعنى كذا أما الوحي بالمعنى الاصطلاحي هو إعلام الله تعالى من يستفيه من عباده ما أراد من هداية بطريقة خفية سريعة. فهنا الوحي اللي بينزل على من، على الأنبياء والمرسلين. ف... <تصفيق> ما هم هم جعلوا أن لهذا الإمام قد عصم وأنه يتنزل عليه الوحي. يعني شيخنا شيخ وحيد يعني من فتره كده الاسبوع اللي فات يعني فكان بيحكي لنا طرفة من طرائق الناس يعني اللي هي المختله دي فجال جاني واحد قال له السلام عليك عليكم وعليكم السلام قال له ايه صفات المهدي فقال فالشيخ أنا انا عرفته يعني هو هيقول انا الايه انا المهدي فجال له والله صفات كثيره خير يعني انت في ايه كله كويس انت ايه قال له بص يا عم الشيخ انا المهدي ماشي المنتظر وأنا طلعت هو وانا اخترتك انت وجايلك عشان انت تقول لي ازاي املا الدنيا بقى قسط وعدل و... ف... فالشيخ اللي يعني ايه طب ترفق بيه قال له طب خلاص خير كويس وبتاع وده حاجه ممتازه جدا وحاجه جميله و... بس يعني انت يعني طب انت سمعنا قال له والله انا ايه أنا توسمت فيه خير وانت انت اللي لي علينا هعمله وهملا الدنيا بقى قسط وعدل وبتاع فالشيخ فجلسنا وكان في امام المسجد ايه فدعاه دعاء فامام المسجد يقول له يا عم انت انت مش اخضر امم زي زي المهدي انت اسمك ايه قال فلان ابن فلان ولا محمد ربنا قال له يا عم طب المهدي الاخ بقى ايه يعني ايه والشيخ واخد الموضوع ببساطه قال له طب الاخ يقول له المهدي اسمه محمد مثلا قال اسمه كسم واسم بيه ايه كسم ابي قال له خلاص بسيطة اغير اسمه هو مصمم بمهدي يعني حتى لو هو مش مهدي هو مصمم ايه ربنا يهدينا وياه فجاء بعدها الشيخ قال له طب اللي نعرفه ان المهدي سيظهر اصل اول ظهوره هيكون فين عند البيت ماشي قال له اطلع عم مش <تصفيق> جاي من, هنا. من فالمهم فصاحبنا ده فالشيخ في الاخر قال له طب انت حافظ ايه قدم القرآن. القران قال له محفظش حيوان. مش حافظ حاجه خالص قال له لا انت عشان تبقى المهدي مهدي كده ويبقى يعني تعرف تشتغل يعني احفظ سوره البقره قال له احفظ سوره البقره وتعالى وانا اقول لك تعمل ايه وخذ بعضه ومشي فالشيخ قال الاخ قال له هو على ما يحفظ سوره البقره ان شاء الله ربنا يعافيه ففي ناس أصلاً مختلة يعني يقول لك إحنا الإمام بتاعنا معصوم ويأتيه الوحي من أن لهم هذا لأن الوحي أصلاً غيب ولا شهادة كما سياتي الوحي أصلاً غيب أصلاً غيب ولو بادل لا تلاه علامات فالوحي بالمعنى هو إعلام الله سبحانه وتعالى من يصطفيه من عباده من أراد من هداية بطريقة خفية سريعة إلا إحنا لو قلنا الإلهام الفطري بعده اللي هو عموم الإلهام يعني اللي هو يعني فضل الله سبحانه وتعالى الواسع يعني الذي لا يعلم كنه الا هو سبحانه وتعالى على عباده يعني الله تعالى يعني كما قال تعالى وتلك حجتنا اتيناها إبراهيم عليه على قومه نرفع درجات من نشاء يبنت منكر بعض الهمة بجمله يعني انت مثلا بتتكلم كما قال عمر يا سريل الجبل الجبل فانت بقدر الله سبحانه وتعالى وانت بتكلم مثلا يعني عن أي موضوع تروح أنت جائل مثلا جملة عن الزنا جملة عن الربا جملة عن القطيعة هذه الجملة دخلت في سياق الموضوع وإن كانت قد يصح الموضوع بدونها فألهمك الله إياها فهذا الله به على يديك اللهم ما دينا وهدي بنا فالأمر هنا, إيه؟ الأمر هنا فيه ساعة إنما حيتت بقى الوحي ويجبت تقول لك أن نزل الوحي فقال كذا وقال كذا هذا لا يجوز طيب كيف ينزل الوحي؟ قال جاء في القرآن الكريم ما ينص على كلام الله لملائكته كيفية وحي الله إلى ملائكته عفوا يعني كيفية الوحي جاب اول مرحلة اللي هي مرحلة الوحي إلى الإيه؟ إلى الملائكة الوحي إلى الإيه؟ الملائكة صفحة 28 بعد ما عرفنا الوحي فأول أول من يوحى إليه من؟ الملائكة قال كيفية الوحي إلى الملائكة بالكلام واذ قال ربك للملائكه وَإِذْ قَالَ ربك يبدا قَوْلَ الله سبحانه وتعالى لمن للملائكه وعلى ايحاءه اليهم اذ يوحى ربك الى الملائكه يبقى القول المباشر او الايه أو الايحاء الخفي السريع الى الايه الى الملائكه وان الملائكة يأخذون هذا الوحي ويدبرون شؤون الكون على ما اراد الله وما خولهم فيه قال تعالى فالمقسمات امرا يبقى أول ما جاء في كيفية الوحي إلى الملائكة بكلام الله إليهم وثبت قال ثانيا وثبت في القرآن الكريم وثبت أن القرآن الكريم كتب في اللوح المحفوظ لقوله تعالى بل هو قران مجيد في لوح محفوظ كما ثبت أنه أنزله جملة إلى بيت العزه مراحل تنزيل القرآن ثلاثة الأول القرآن كما وجد أين كان القرآن؟ أول مرحلة أن يكون القرآن في بيت العزة وهذا جملة واحدة ثم نزل من بيت العزة في السماء السادسة إلى السماء الدنيا في ليلة واحدة جملة واحدة إن أنزلناه في ليلة مباركة هذه الليلة هي ليلة إيه؟ إن أنزلناه في ليلة القدر متى تكون ليلة القدر؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يبقى القرآن في شهر رمضان في ليله القدر وهي الليله المباركه ونزل, فيه القرآن ونزل فيها القران جمله واحده يبقى القران كله نزل ايه جمله واحده ثم نزل بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث وعشرين سنه منجما اي مقطعا يبقى القران يعني إيه؟ يقول لك انا انزلناه في ليله القدر يبقى نزل كله ايه مره واحده صح إن أنزلناه في ليله مباركة نزل كله برضه مرة واحدة طيب ليه الكفار بيقولوا كانوا يقولوا لولا انزل أنزل عليه القرآن جملة واحدة ما أنزل جملة واحدة يقولوا أنزل عليه أي أنزل على النبي صلى الله عليه السلام منجمة أي مقطعة قاله في السنة ما يوضح هذا النزول يدل على أنه غير, غير النزول الذي كان على قلب عليه وسلم فعن ابن عباس موقوف قال أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا ليلة القد ثم أنزل بعد ذلك سنة ثم قرئا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا وقال تعالى القرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيل وفي رواية فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة من السماء الدنيا فجعل جبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال ولذلك ذهب العلماء في كيفية وحي الله إلى جبريل بقرآن إلى المذاهب الأتيف كيف أوحية بالقرآن إلى جبريل؟ أقولنا الوحي الله للملائكة بالكلام. كيف أوحية إحنا في القرآن؟ كيف أوحية باب القرآن إلى جبريل؟ وكيف أوحى جبريل النبي صلى الله؟ فأولًا كيف أوحية إلى جبريل؟ قيل على ثلاث معان: الأول أن جبريل تلق... تلقفه سماعا من الله بلفظه المخصوص. الثاني أن جبريل حفظه من اللوحي المحفوظ. الثالث أن جبريل ألقى إليه المعنى. والألفاظ له أي لجبريل أو لمحمد صلى الله عليه وسلم يبتلت ده في الغالب عننا إيه؟ بعيد وسيأتي قال والرأي الأول هو الصواب أن جبريل تلقفه سماعا من الله بلفظه المخصوص يبقى جبريل كذا هكذا وبإيه وبلفظه يبقى القرآن من عند الله سبحانه وتعالى وقول الله سبحانه وتعالى هو كلام الله سبحانه وتعالى وحديث الله سبحانه وتعالى ليس بقول, غيره من ليس بقول غيره جل جلال وليس بقول أحد من المخلوقين لا جبريل ولا غيره وطبعا دلل على ذلك قال تعالى وإنك لا القران القرآن من لدون حكيم عليم وقال تعالى وإن أحد من المشركين سجارك في حتى يسمع إيه؟ كلام الله طيب ممكن نسأل الله العافية بعض الناس المسألة دي ما تكونش مستقرة عنده يقول لك أنا إزاي أتأكد إن القرآن كلام ربنا إزاي هل من طريق نتأكد بها وتنعقد العقيده ولا يتحول القلب أن القرآن كلام الله نعم وانا اسالك سؤال هل ربك سبحانه وتعالى كذاته ذوات لا ليس كذاته ذات هل ربك سبحانه وتعالى كصفاته صفات لا سبحانه وتعالى لما نقول أن القرآن كلام الله بصفه من صفات مين؟ من صفات الله سبحانه وتعالى صح؟ يبقى إذا يترتب على ذلك أن القرآن لا يستطيع أحد أن يقول بمثله أو أن يأتي بمثله لذلك تحدي القرآن هو فيه عظيم الدلالة على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن والكفار يكيدون للإسلام والمسلمين ويريدون حذف هذه الرساله وبيان انها هراء وانها لا قيمه لها بيان ذلك هكذا ونحن نقول لهم فأتوا بصوره من مثله بس القرآن كلام الله نعم لأن الله ليس كذاته إيد ولا كصفاته صفات سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير ليس كمثله, شيء ليس كمثله شيء ليس كمثل الله شيء ليس كسمعه سم ولا كبصره بصر ولا كغناه غنى ولا كقدرته قدره ولا ككلامه كلام لذلك لأن اجتمعت الانس والجن وهذا التحدي باق الى ان يرث الله الأرض ومن عليها هذا التحدي باق يجي واحد يتحدى يقول له خلاص احنا بص احنا هنسلم لك وهنتبعك في كل حاجه بس ادنا قران عطينا قران هل يستطيع فاذا لن تفعلوا ولن تفعلوا وسبحان الله تحدي ماشي وجزم انهم لن يفعلوا والنهارده شوف التكنولوجيا والتطور العالمي والاموال يعني شوف النهارده لما يحب يجيب كل علماء اللغه مثلا على مستوى العلى المؤمن والكافر والبر والفاجر هيجيبهم صح يعرف يجبهم ويعمل لهم مؤتمر يقول لهم لنا قرآن أبدا لن يفعلوا لأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى على الحقيقة على الحقيقة سبحانه وتعالى الأخونا بيقول يعني في مسألة الوحي وترقيه من الله عز وجل هل الملائكة ترى الله عز وجل والوردة في الشرع ما يدل على رؤية الملائكة لربهم لا أدري كيفية وحي الله سبحانه وتعالى إلى رسله كيفيه وحي الله سبحانه وتعالى الى رسله قال يحيي الله سبحانه وتعالى الى رسله بواسطه وبغير بواسطه فالاولى بواسطه جبريل ملك الوحي وسياتي بيانه وحي الله سبحانه وتعالى الى من الصفاهم من عباده اتفضل هو الذي لا واسطه فيه يبقى الأولى بواسطة من الذي ينزل جبريل عليه السلام يأخذ هذا القرآن من الله سبحانه وتعالى بلفظه ومعناه لا تصرف فيه ينقله إلى من؟ إلى الأنبياء والمرسلين جبريل هو الذي نزل بكل الرسالات جبريل هو الذي نزل بكل الرسالات هو أمين الوحي الطريقة الثانية هو الذي لا واسطة فيه من الله سبحانه وتعالى إلى عبده منها الرؤيا الصالحة بين الرؤيا الصالحة ولكن لمن؟ للانبياء يبقى احنا عايزين نفرق بين رؤيا الانبياء ورؤية غيرهم فعن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت اول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحه في النوم فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح يعني كما هي كما هي وهذا باقي هذا باق الرؤيا الصالحه جزء من بضع من 46 او 42 جزءا من النبوه ان ترى رؤية صالحه تنام تصحى من النوم اللي انت شفته ايه لاقيه زي ما هو بالظبط دي رؤيا صالحه رؤيا خير رؤيا خير وهذه باقية هذه باقية وموجوده ولكن لو ان الانسان شاف الرؤيا ان قاتلا يقتل هل يشهد عليه الناقته لا يبقى لا يؤخذ منها حكم ولكن يستأنس بها ولكن رؤيا الانبياء حق رؤيا الانبياء حق ثم دلل على ذلك ان يعني من الدليل على ذلك رؤيا ابراهيم عليه السلام انه كان ايه؟ انه يذبح مين اسماعيل فاخذ منها الحكم بلوى ونفذه وتقبله اسماعيل ولم يقل يا ابي انها رؤيا لان رؤيا الانبياء حق قال والرؤيا الصالحه في المنام الانبياء هي القسم الأول من اقسام التكليم الالهي صفحه 33 الرؤيا الصالحه في المنام الانبياء هي القسم الأول من اقسام التكليم الالهي المذكور يبقى اول قسم اللي هو ومن هو وما بواسطه من هي من هو الوسيطه جبير عليه السلام وبلا واسطة أولها الرؤية الصلح. ثانيا ومنه الكلام الإلهي من وراء حجاب بدون واسطة يقضى الله سبحانه وتعالى يتكلم والرسول عليه السلام يسمع قال هو ثابت لموسى عليه السلام كما قال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أريني أنظر إليك وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما فثبت أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى أن الله سبحانه وتعالى كلم, كلم موسى بدون إيه؟ وثبت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم في رحله الإسراء والمعراج يبواحي الله بواسطه هو جبريل عليه السلام بدون واسطة إما في, إيه؟ في الرؤى وهي حق او بالكلام الإلهي من وراء حجاب كيفية وحي الملك إلى الرسول طب دلوقتي يبقى احنا قلنا يبقى المنام معروف وهو رؤيا حق او الكلام بلا حجاب معروف يبقى عشان نعرف فاضل ايه كيف ينقل الملك الوحي إلى النبي كيف ينقل الملك الوحي إلى النبي قرن القران كلام الله سبحانه وتعالى بلفظه ومعناه حاو الى الملائكه وتكلم به الى الملائكه خاطبه بلفظه ومعناه ونزل به الملك إلى ايه الى الرسول نزل به الملك الى الرسول فكيف يلقيه الملك على الرسول سلسلة بقى كيف يلقيه الملك على الرسول قال لا يخلو من حالتين الحالة الأولى وهي أشده أو هي أشد على الرسول أن يأتيه مثل صلصلة الجرس الصوت الجرس العالي مثل صوت الجرس والصوت القوي يثير عوامل الانتباه فتهيئ النفس بكل قواها لقبول أثره فإذا نزل الوحي بهذه الصورة على الرسول نزل عليه وهو مستجمع القوى الإدراكية لتلقيه وحفظه وفهمه وقد يكون هذا الصوت خفيف خفيف أجنحة الملائكة ليس أسرة الجرس المشر إليه في الحديث إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كالسلسلة على صفوان عرف لما تسحب السلسلة على حجر هذا هو الصوت وقد يكون صوت الملك نفسه في أول سماع الرسول وقالوا إن هذه أشدها لماذا؟ لأن الملك على هذه الحالة في صورة في أحد الهيئات الملكية كما هي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى قوة لأن يترقى فيسمع. تعرف فطر في الاقتن في الالقاء؟ إن أنت بتروح قبل إيه؟ وقد حرص الجاهلون قديما وحديثا على صارت الشبه في الوحي اعتوان. و... أنت تعمل بتقرأ كلام علمه ولا بتقلق؟ ولكن بتقرأه كما هو جامد. فأنت محتاج للناس يحصل عليه إيه؟ رقي في الانتباه في السماع ورقي في فكر عشان يمس يمشي معاك. وأحيانا بعضنا بيعمل زي روح جاب المعنى ويبدا يا إيه؟ يتنزل بقى ويدرب بقى مثل من الغيط ومثل من الدار ومثل مش عارف إيه وبتاع إيه؟ يبقى إيه؟ يبقى في, في في الأولى أنت هم مطلوب أن هم إيه؟ يرتفق وفي الثانية أنت اللي بيحصل لك إيه؟ فمثل بصدقائي الجرس مرحلة صعبة لأن يبقى السلم كان يستجمع كل القوة ليتناسب مع مرحلة الملك أما المرحلة الثانية أن يتمثل له الملك رجلا ويأتيه في صورة إيه؟ بشر وهذه الحالة أخف من صابقتها حيث يكون التناسب بين المتكلم والسامع ويأنص الرسول صلى الله عليه وسلم النبوة عند سماعه من رسول الوح ويطمئن إليه اطمئنان لإنسان لأخيه الإنسان كما أن الجبير كان يأتي في صورة إيه؟ دحية الكلب بل ويتكلم من رسول صلى الله عليه وسلم بل وأسمعه الصحابة مرحلة عادي. أما في المراحل الأخرى التي يأتيه الملك فيتلبس به ويستشعر النبي صلى الله عليه وسلم مصلص صلصة الجرس فكان إذا انفصل عنه يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاخي شدة وأعماق من الـ من الوح لذلك بعضنا عايز يتعلم بسهولة عايز يتعلم بمنتهى السهولة بلا جهد ولا نفقه ولا تعب ولا بزد ولا أيام عايز إيه يعني إيه دوبوله معلكتين علم وإيه ويشربهم خلتيني بلا معلكتين إيه فقه ومعلقتين حديث ومش عارف إيه وممكن ياخد إيه على بعضه في كوز كوكتيل و... لا العلم عايز صب أخي لم تنال العلم إلا بستة سأم عنها بحسن بياني ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان وإحنا لسه بنقوله في حاجة اسمها وحي وليام الربحر يفتح عليه ممكن أن حافظ وتنسى أن تتكلم بإضاءة إعلامه أن الله يحول بين المرء وقلبه كما حال بينه وبين الخطبات يقول قولي هذا واستغفر لكم وقت الصلاة صح؟ أنت محضر تطلع تلاقي نفسك ثلاث تربعين أنت حضرته سبحان الله مش موجود وقد يفتح عليك بمثله وقد يفتح عليك بخير منه يبقى الموضوع برضو عايز إيه؟ لأنا أسوف النبي صلى الله عليه وسلم كان حينما يأتيه مثل نصر الجرس يبقى الوحي يبقى احنا قلنا ايه؟ ان الوحي الى الملائكه الوحي من الله سبحانه الى, الى المرسلين بلا بلا واسطه اما في الرؤيا واما ايه ان يكلمه الله سبحانه و تعالى حجاب انتهينا طب موضوع بواسطه يبقى بايه بجبريل وقلنا الله سبحانه يوحي الى الملائكه بإيه بالقول كويس يبقى اوحي الله الى جبريل بهذا القران بالقول باللفظ والمعنى فأخذه جبريل بلفظه ومعنى وهو امين عليه وصله للنبي صلى الله عليه وسلم كيف وصله للنبي صلى الله عليه وسلم ياتيه مثل سلسله الجرس فحينما يفصم عنه ياء النبي صلى الله عليه وسلم ما قال بذي حاله او يتمثل جبريل عليه السلام في صوره رجل فيجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فيكلمه وهذه اخف من الاولى اسئله الدرس وبس إحنا ننبه على حاجة خلنا ان شاء الله ل... ل... يعني قبل ما تيجي تقرأ يعني مثلا أقل حاجة عشر صفحات خمس عشر صفحة قراءة بس كده لأن احنا برضو ايه عشان ك... بقى يعني أكاديمية سريعة يعني في حاجات يعني أنا شايف يعني تقرأها ات... ات... ات... فيها وإحنا ان شاء الله نحاول يعني, ايه احنا ب... يعني نتدرس مع بعض الباقي. قال السؤال الأول ما هي أسماء القرآن وصفاته التي ذكرها المصنف؟ ما هي أسماء القرآن وصفاته التي ذكرها المصنف السؤال الثاني اذكر تعريف الحديث النبوي وتعريف الحديث القدسي السؤال الثالث ما الفرق بين القران والحديث القدسي السؤال كامل اللي بعدين الراب ذكر المصنف خمس معاني لمعنى الوحي لغه ودلل ذكر المصنف خمس معاني لمعنى الوحي لغة ودلل عليها بآيات من القرآن ما هي المعاني والأدلة ما هي المعاني والأدلة وفي نفس السؤال وما معنى الوحي في الاصطلاح وما معنى الوحي في الاصطلاح السؤال الاخير في كيفيه الوحي إلى الرسل ذكر المصنف صفتان اذكرهما وكذلك في كيفية وحي الملك إلى الرسول في كيفية وحي الله إلى الرسل ذكر المصنف صفتان اذكر هما كيفيه وحي الله وحي الله كيفيه وحي الله الى الرسول وكذلك كيفيه وحي الملك الى الرسول برضو كم صفه كم حاله اثنين كذا وكذا. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى رسله في الاسئله اللي احنا قلناها اه كده كويس الحمد لله لا مش ما هو فرق موجود في كده بس احنا مش معها ما شانا مش ندو كل اسئلة وكده كوي مستحقك في حديث النواسي بن سمعان إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذ السماوات منه رجفة أو قال رعد شديدة خوفا خوفا من الله عز وجل في سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأساء جبريل فيكلم الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكه كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول ربنا فيقول جبريل قال الحق والعلي الكبير فتقول الملائكه كلهم مثل هذا قال جبريل ناشئ ان شاء الله فصل خمس دقائق احنا نتناقش في اسئله عليها بس في فصل اعتبروا انفسكم في الفصل مشين بس للداه واحنا ان شاء الله باذن الله يعني ايه هنكون يعني في حرص ان احنا في نفس الزمن نخلص نفس الكتب فان ايوه ان الله اوحي الى جبريل وان جبريل اول من يسمع ان شاء الله سهل يعني. واحنا اللي احنا سيبناه تقراوه الحاجات اللي احنا بنسيبيها بنسيبها تقراها لان هي اما تمهيد لما بعد او لا لا لا لا, لا اقرأ, اقرأ اقرأ اقرأ بس هو الاسئلة هتيجي اللي احنا بيقول بس ده هيماهدي ده هيعمل نوع من تساعد لما عندناش ملغة احنا ما عندناش في ما عندناش حاجة تلغي في المنة لا لا لا لا لا لا لا لا انما احنا بسر ان حاجات اللي ممكن لما تقرأ هي تمهيد لما بعدها او زيادة يعني والله العالم